باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم, وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله, الله قرضا حسنا يضاعف لهم, يضاعف لهم ولهم مجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن يَعْلَمَ يعلم الْكِتَابِ الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم